فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على ياسين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمن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 يونسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ حَمَّا فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 أَمْ قَلْبُهُنَّ وَلَا مَلَائِكَتُهْنَ فَاِنَّهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ لَيَقُولُونَ وَلَدُ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ